وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوث رحيم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 ولائك أعظم درجة من الذين ألفقوا من بعد وقاتلوا فكلوا وعد الله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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعطلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا كهم الصد quون والشهداء أعد ربيهم لهم أج رهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلم أنما الحياة لهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفّ رنباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغمي الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقس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 Cedqa Allahu